تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافره أئذا كنا عظاما نخرة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 ان في ذلك لعبره لمن يخشى ااتم اشد خلقا أَمِ السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطى ليلها واخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطالب كبرا يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزة الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثار الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى.